التسجيل الحادي والخمسون استمع إلى النص ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة غزوة الخندق أو الأحزاب من أهم غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حاصر المشركون المسلمين في المدينة المنورة واتفقوا مع اليهود في داخل المدينة على الانتهاء من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم